أعوذك الله لنشهر بأبد السلام سيئة أعمالنا من يهديه الله فهو ومن يضلي فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلك وفأز بجنات النعيم ومن حاد عنه يميلا أو يصارى رب النبي بسواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبالك على محمد وعلى آل محمد فباركت على إبراهيم وعلى آل إبرا أما بعد فإن أصدقر عديد كتاب الله وخير الهذياد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الضلالة وكل قرارة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقلوا أن كانت لتوضيح الأحكام من بلغ المرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المودين المدين وعن أم سلمة أن أم سليم وهي إمرأة أبي طلحة فبضرحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الحديث متفق عليه أم سلمة جيرت ورزاقه على سبيه كأم سليم طبعا لها أمو فالمدكعان هي أم, هم أم هم سليم مانمية همو أم سليم همو يهرسين أو السليم هبي أمو السليم أو تعال حرفا دهن وهي إمرأة بتطلحة، هوش غزاني أبو طلحة. تعليبكم أنا يكشف لو يكشف منو بدي أنا كيف يجي يوكي، غزاني أبو طلحة. هندعنا هو فلان أم فلان يدعناه، بلام زاني وياه، يا وكر لقى شو نكِ كُنيا جاوزا، أبو طلحة. قال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أيتي غم بليه خدا خداي بالورد قال شمناك الحق يعني لو جوتني حق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت آفرت لبؤها غسل بكاء وتوشي توش بو فالمي بلق قال نعم إذا رأت الماء أجر آوي يعني إذا رأت المانية أو جوابك تعرف بلق أول شيء كأنه يقل بلقى عندك وقت يفهم بس معظم دائما بجيري زار عندك زار تريشت بكوتر بريم بوا بكوتر ده ريفريا عندك زار تريشت بديجتر بريم بوا بديجتر ريفريا ما شنو زاري فلان قال نعم نعم نعم نعم لو لحد ما بقى معنا زاري ها في معظم زاري وعشها بدوسة كلمة زاري بس بعدين خفت زاب الحكيم زاب الحكيم الحديث متفق عليه احتلمت احتلمت من الحلم يضم العائل المهملة وسكون لا مي عبارة عما يراه ويتخيله النائم في نومه أو يكوا لخود يبيني ويتخيله في نومه من الأشياء والمراد هنا إذا رأت المرأة في نوم يامت لما يرى يام الرجل في صورة الجماعة وتمتيله لو الشوعة ذلك وعفتت لخوض بريني كأنه هو جماعة دكات رأة الماء يعني إذا منها مني إذ الرؤية المنامية منية كما جاء في رواية ابن ماجا ليس عليها غسل غسل لسرنية حتى تنزل كما ينزل الرجله أو أو دردتين أو إن المرأة تحتلم كما يحتم الرجل صدق أ أ لو خوي فتتخيل العملية الجنسية في منامها عين لو جنسية خالدة بنت كما يتخيل الرجل فربما حصل منها الإنسان لو أنجب على وين توش إنزال مني به هذا تخيل مناني لا يدل على نقص في الدين هذ ما أنا ونقص هو نقص على نخيلنا لا بياو لا أعتاديش هذا ضد اعتيادي مثلا دوانيه جماعي شكل جاه شو وديشان لخوي احتمال ذي بس معنا يوني شو قوة يعني عارف نسي بقوة له ما دام أنه يلوم بفضيات النساء. صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم يسمع منهن. ولم يصح له بمجالات وأسلابه. أجر الشيخ رابع يقول مزارع يخط أمكن زيادة يمكن بعنبين باشلونه. إذا باشلونه كذي مثلا أو دي يعني حالات فهذا أمر طبيعي لمن عنده رغبه غريزيه كبتها العقل الظاهر، فإذا غابت طبعاً كبتها يعني إيش تعني فإذا غابت مراقبة هذا العقل، تنبه العقل الباطني ليشبع هذه الغريزة الطبيعية. كاتب مراقبنا مني أجيءنا مثل أو أخي أو يبقى بعطني دس بيتك بعطني جوايا دبئي ليشبع يلكات. نخشيت ليش؟ هوايا كإنسان عندك زي ما تزعني مني سندربتي راسه ما يستناه حراما قطعا يا تماميه بلان قال كانك يوان زاني ما نيدبسي ما نيوكو دولك انسان شلون انسان بلان على خي من يك او خي قوتي زيادوني زيادتها لو حالتي كإنسانة مع ودك بدي استيقودي إني. بس لو هروتك حالتي أواني بدي إنسانة. لا خويه بيه. لا خويه بيه. يان زماع بك. قوتي من يقي زياتركا. لو أي كوا أود بس كا بدي استيقوي خويه بك. كا أويش على حرامه أويش زايدة وحللاه. لما سيلت بعالأكل باطن يسمعها هذه الغلزة الطبيعية. لو لو غلزة كي بدربي حياته هل سند زناينك ديا هل سند الكشفيه مره او انسانه دبي لوخت يخوي او افرزه معناه ونبئيسه مره غبي زكاه دبي اشباع يخوي الكاتب برضه برضه برضه برضه إن برضه برضه برضه برضه برضه برضه برضه برضه برضه الماء فعليه افتقد اجتوش احتلامه الماء يعني ما ان المراه تنزل كما ينزل الرجل كذا هذا فالجنين يولد من نطفتي الرجل والمراه او من ذلك دبيت بس دبي لدردز ذي لنصل ياو بياؤه وين وينزل نقطة أم شاين، وخبر القرآن إن خلقنا الإنسان من نقطة أم ومن نطفتها يكون شبه الولد بها، وبرجيه ما كشان، شأن يزوده بي سبقتها، كان الفيشبو أو صفة الحياة لله تعالى إثبات حقيقي لحقه بجلاله. يقرأ صفة كان إثباتي صفة حياة لبوخو دايم الورد جايز. صفة حقيقي وله إيش إثبات حقيقي له إيش الحديث فيك عدما إن الله ستير. حي ساتير حيايا تمين. حي ساتير. هاي الحدو حي سدينا. حي حيايا تمين. حي, حي ساتير. وإن أمتي وإن عثمان أحيا أمتي وإن عثمان أحيا أمتي عثمان والأنبياء والمسلين لذلك حياتي النبي نزل على الله سوى لك نسكت بأس قوتي أوسي بدهنها يكون مطلقا، بس الإنسان ذوية، قوتي مطلقة. إنسان جزئية. أمني أمني. مطلقة. هي، الإنسان قوتي هي، ملام قوتي إنسان ذوية، هم ليه على بس بسواجوا لهم لديانية، قوته مية، قوتي، إن الحياة لا ينبغي ان يمنع من تعلم العلم. لكن نابي تتبع اي شيء يمكن ان تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لا تكون لكي تكون لكي تكون نابل تكون لكي تكون لكي تكون متكبر تكون لكي عجزنا سقمش ديما باش 20 نعمل نساء الانصار 20 انصارنا لم يمنعهن الحياء شر من انكذ القدره انكذ أن يتفقهن في الدين لا بغضيب في الدين من التفقه في الدين بالام للرجال مش اي تفقهنا في الدين شي شك مانده كلك تيجيشتنا الدين ما غزور جت التفقه تفقهت تيجيشتنا زورك هي ايات الله شي الجليل بوا بالاض او تيجيشتي تيجيشتك كتاب السنه يقول جيا او مين حفتم ان من الادبي وحسن المغاضره ان يقدم امام الكلام الذي يستعي منه مقدمة تناسب المقامة من الكلام زورت ذا رواياته بسيارك الشرمي جدا اقبت شاشي لوباس كي زور مهيبا مقدمة لو مقابل بس شوانا بيتن انا او كولو بيتن او هذا الموضوع لو اسلوبة بيششيك مقدمة ليبو الشيكة والشيكة ليمقام خيري وليخف وليخف وقعه لإلا ينسى صعيبه الى الجفاء. نعم ما شاء الله وصل سالو سورة تقولوا عينناك بس يعنيك وعينناك بس ما نجلس نوبكين ونجمعين ما ما إن الله لا يستعين الحق وهو هل على المرأة الغسل ها تشتريه عسكريا الإنسان ما يحتاج لي من أمورتين كان إنسان سيار بكارت دبره وي كوالك قال باردين دي ديستا امزالو زبين نبره في التليفون كنيت وتيما ما صافطش لو غير كبشاريك بكي علىك غير بلا ما نقول لك ابشر لي خدك حب باش انا جيت اليوم اشادكم زادوا جو بقى بقى بقى بس بس قد يأمن زلمة مثلاً يا رونا لا تفترض براميل دايسون بيجيهم بلام بالتلفون بسيارة كيف كذي ما هذا إيش بيع؟ لو كان مد خوشي زايزي زان ما ما يكون عندك شتى لو أنا أنا أجي بام عندك بعيا درس بين زايزي زان ما أنا مغزاني خلاص بيرجع زان كسيع يركب نور الاحتلام والمجبر عن الإنزال لا يجب الغصلة يقول الإدارة ما و بس لو أخر كان لطياش لطياو بس مثلا يعني بالضبط يعني من يبي جمعين حقيقيين. دائما الذي يجد بعض استيقاظه في النوم بلا لند عليك ترى في ثوبه بدنه من ذكر لا لا يخلو من ذات حالات لا على ذلك ان يتحقق انه مني فيقتضي ولو لم يذكر احتلاما لذلك القناه دليل على ايه او شيء المني يعني طبعا المني لا شيء ولا شيء يعني بخو اوت المني أن ان يتحقق انه مني يكمل قد ما دوم دع اجراحه تحيل فهو كما المني لا غير يجب عليه غسلها وليس عليه غسل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 وإنما يغسل ذكره أمثاله بس عورتي خوي دشلو زعلنا سام أن يكون جاهلا بكوني منيا أو مذيا زاد أو منيا لا تعرف ما يعني فقير يوي الحال إن سبق نومه ملاءة ااا دو زينك دلالة الأجرات وبيش يعني فكري أو انتشار ونحن ذلك الغالب أنه ما كذا يعني فكنا لا أو الديعان مثلاً أو ماذي يجب عليه غسل ما أصاب بدنه شونا كيدي شواء يعني شو ما كيدي ولا يجب عليه غسل غسل الثاني وإن لم يسبق نومه سبب خروج الماذي فهو لا يجب عليه غسله وإن لم يسبق نومه أغفض سببك شي في السبب يجب عليه نوم العبيكل نفقي لا أفكر ده نوستيو نوستيا هذا أكيد يخوي نوستيو ترى جريت تفكر لوين نكتو سألوا ما ذي لو مني ما بيشك إلا لو عارضيني مؤشرات مؤشرات إيجابية ملعبة يا يفكر كلنا فيها أديه لو فكيلوين تقول ميسي نسوا في عندي ماخذة كذيها باله كلمة زوعة لا لا زو كميطارة ويقوم بوح الشمس كلمة زوعة كلمة زوعة كلمة فهنا يجب عليه الغسل ويجب عليه غسل ما أصار بدناه ويحن مش يحن <تصفيق> ما هيك عنديش يحن يحن يحن يحن لان ماذا يكون مزورة تابر ادراضي قال له نيرقانا بعاد دينك بهاك دين حق وكيل وكيل بسلكه قال له اجانا اول واحد زار زاويه وريج بوبي شنو خص بين ما اندرك ليا باش انا قال لي لا بابي زانني عقد شرعي مقابل فرق بيني ما دي بوبي شمل عبش كدبيز لا يعني ها اذا وكيل دي مانيا لا يمكنك أن تكون هناك لا يمكنك أن تكون هناك هشرة هل يمكنك أن تكون هناك فرقه فالمدين والشش عن أنسي رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة جرى في منامي ما الرجل. قال تغتسلوا متفق عليه أنسي كريمالك رضي الله تعالى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمدي خاص الله صل الله عليه في المرأةين إذا أو أفلت ترى في منام رجل أو إذا أفلت ببيني خير واقوبي أو كوبي أو لخودي ببيني قال كغتسل خوي الشواء هذه كلهم متفقون عليها للرواد المسلمين طلع فقال لهم مسلمة وهل يكون هذا لا بس يعني كذيه لما يقولون ان هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان هذا هو هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو هو هو هذا لو هو الجواب الحكيمة تفصيلها, تفصيلها نعم فمن أين يكون الشبه؟ هذا ما يحدث اذا نعم حقا جواب يؤتى به للدلالة على جملة للجواب المعدودة فإذا قيل أتذهب فقول نعم أريد رؤي نعم فالمعنى نعم أذهب بس يعني كبا يعني بغيت أصل لو جد نعم ليركناش يقول نعم يعني ت حنتغتسل ليركنا فالجواب اللي عليه نعم على المرأة غسل إذا احتلمت زوجك مخربا ما له محدود نعم لو تكوني مخابثين تجا بله أعرض نزل يه خوي بشوة أجر احتلامه بفتحتين جمع أشباه ويلمتو والمشابه عن بيكتشون قال في المصباح أشباه الرجل أباه في أوقات بعض خويسه إذا شاركه هو يصيبني من صيباتي هذي قاسي ما تكلب لقال يبو مش هيك بس ده ما يخرج من الحليب يكتفي ما في الحديث الذي قبله في إمكان حلم المرأة في المناك الرجل أو يوقف المدعي يصير درسنا كأفضل خاند بني هل يوقف يعدي بني وأنها إذا احتلمت وأنزلت وجب عليها الخصل من الزنابق بلا ما قال منيها أو أخذ وعسى ده بخير بشوار الزنابق دوم في أن شبه الولد ذكرا أو أنثى أو شيء زي ما تقول كوا بيكتوني كرب كرب تكذوه من دهل تكرب تكذوه بأمه أكبر داشبتي يكون من سبب مائها بجريوه أو كيفي زوت الرشتيا الذي يتلقي يلتقي بماء الرجل أثناء العملية الجنسية لك هذه زماء فأي الماء أين غلب كام أو زوتر الرشتيا كان له الشبه بلسي. كما جاء في الحديث الذي خذه البخاري وبلغ المودي إمام البخاري رواه الدّية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الشبه بالولدي يقمن بالخواص قال أما الشبه بالولد بيكسون لمن ضال فإن الرجل إذا غش غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له اگر وكان بسن أعتقدت زماع إلى ذلك فهسبقها ماء أو كان الشبه له أو مدارك ميلسي وإذا سبق ماءها جاء فرد مني أفرز كي كان الشبه له, له أفرز كي قانون الوراثة عند الأصابة لكن طالئ قانون الميراث الوراثي هو انتقال العوامل التي تسبب في تشابك الذريه بالابي والام ظليتم او جوريوي او عمليات او عوامل عملي عملي عوامل تنتهي بدرسوني ذريه نوع باباني التماثل بواسطه عمليه التناسل في الحيوان قلت الحيوان حيوان المنوي من يكاد. وأكتشفت اخيرا أن الصبغيات بعتبرها أساساً مادية بنتيجة السمات الوراثية. فلذلك في كل فرد من عند عنده البويضه ألب وايد من الخلايا الذكورية. ترى؟ فعمود العين أوكيه؟ كات المقبيع أوكي نسي؟ عمود العين والوردية؟ كات الأبيض نسي؟ سباتي تسلقي؟ عمود العين بل إن بعدين الوراثة. ضمن الجينات يمتد عبر القرون يتصل بالآباء طبعاً أو كروموسروماتا كبشتو كروموسروماتا لذلك أنا كفيدتي لذلك تأسيلاتي ولا تأسيلاتي لو هي كوى اتصالها مثل بافل وبعو بافلان ذلك يأتي من دارك الدبي نبا تدتي نبا ويت بعو ديديني دري ما شاء الله دري ما يعني دا دا ما الله بدا إيه يا دهيني يعني يعني ده عشيات. عشيات. ما ما بدا في نفسي ايه ده يا هو ايه ده يعني في فالعلم الحديث كشف ان ضمن الجينات تكمن اسرار يضر الله يضر الله تعالى متى شاء وأي بالوزيقات الزوربي أو الصرا على خوي ليه التوتة الأروخة جدية ومن ضمن تلك الأسرار الصفات والسمات والملامح التي تعطي الإنسان صفة وشكله يجلو أن أصفت أنا أو بيسو لنا ملامح الإنسان كيف؟ كخوي بالوزيقات الإنسان صل الصفاتي صل الشكلي واستعداده لكثير من الأخلاق والصبات المدنية والنفسية وأدى الاكتشاف الجديد أضر معجزة علمية نبوية في الحديث الجديد وهو قوله عسى أن يكون نزعه نزعه عرق لذلك لو أنه عرق بعرق يعني يعني بعض البعض ما يعني ونسألت ميلا ونسألت ميلا قال الدكتور الطبيب محمد علي البار هذه كلمة موجزة عن قانون الوراثة التي تتقل بموجبها الصفات الخلقية من الابوين الى المولود كان باب يانبات مدارقين الرواثا وخلاصة الكلام أن الصفات الوراثية إما أن تكون سائلة أو متناحية فإذا كانت سائلة فإن وجودها في أحد الابوين يكفي لظهورها ما في نصف الذرية سائده متنحيه معناه سائده معناه إسياه معناه إسياه أقل يقل وكان أبو دادي ديانباط دسنا نيوي وثقي ناسا هموي لن واذا وإذا كانت متنحية فإنها لا تضر إلا في ذريته إلا إذا كان هذه الصفة موجودة في الأبوين كلينا إليها تضر إسياه تقل ودوشان هذه أقلاته متنحيه بو. دون أن تضر علينا فتضر على ربع الذريه لا تعرف أي بدي ويكون ربع الثاني خالي تمام من هذه الصبان ربع كيتلوه من بعض الناس يعني كده بعض الناس يعني ما كودا الله لو يعني وبما أن الصفات الوراثيه محموله على ما يسمى الصبغيات وبما أن هذه الصبغيات تكون على هيئه ازواج من خلايا الجسدية الابي والام فانها تتعرض للانقسام الاختزالي المبيض لتكون البيره في القصية ليكون الحيوان المنوي طبعا الصفات في وراثيك رود الافن على هيئة ازواج جوي جوت إيبي ولاي ولاي لكا اللي او جيل يان لداك كأو طبعا أو منيا أو منيا أي أو أي إنسان تبص هذا دقي لحق دقي يعني ككانت يقولوا بيقولون نزكيه مل مليار مليار مليار مليار مليار الله مم مليار ياندو شيء من كم زاريوه أيما سيوشارو يعني هيا أونيا بس غالبا يجي عندهم بس غالباً دقيم يكا أو يكا سويا كم أو وقت زمك هاي ويا زمك كاش زاريوه قال خودي أو رانجان سطوشان زي بكرة، أو كلا وكذب يسمى أخلينا الرقاع يمه، هالكل ده لا يزمكن، الرقاع إلى كا أتوب على شيء، كما ذا، أوش وضحوا في لو إلهي راس كبار بترو أو باقي كان يشوي دباعين يكمل حماي لكن، ويمثل موضوع الملاذة قول تعالى خداي بالرجال الغني من أي شيء خلقة. من نطفة إن خلقه فقدره فالتقدير يكون من النطفة تقدير النطفة طبعاً نطفة حقا ما ليبي نطفكاتك أو مرحلة الأخوية تقرريني لتسل للريوات التي تسلو يك للريوات التي تسلو دو لتسلو روجيتي لا فرق إلا لو سلو دو روجي روحي <تصفيق> دك وتبديل اما لاز... ان او يكون مثل هذا السلوك هو مثل هذا السلوك هو مثل هذا السلوك هو مثل هذا السلوك روجي مثل هذا السلوك هو مثل هذا السلوك هو مثل هذا السلوك هو مثل هذا السلوك هو مثل هذا هو مثل صعب أن نصوّر أي صنارة ولا فيكوس بمعنى العالم غربي كله كذب، يكل نبض، أخيراً دوكتسو يعني أبي الصنارة صار منجى، نزاني دو ده على جنبه. أعتقد هو ينزاني، هذا كله تجدر له أن ينزانيه. حتى من أوجده، بل عندما نزاني شي، نزاني دوكتسو عن دوخرة هي دوينة عندي في ولا <تصفيق> شر إنني ويا شرنيا. لما هو حتى أشردو روجي غائب من ورقان زمان كذا كذا لا فان الصبادات كلها تحملها المذكره من الاباء والاجداد وتحملها النط المؤنثه قلب من جهه الام من ابائها واجدادها كذا كل لا صلى الله عليه وسلم أن يكون نزعه عرق تقرير لكيبئية أو التقرير لكيبئية الشيواز الولاسد صفات الولادية المتناحية التي لا تكون ظاهرة في الأبوي ويكونان حاملين لهم فتظروا لبعض الأولاد لأنه شيء ودبيت مجابي حديثي هو تحفظ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربعين في أغلب الإخوة صلى الله عليه وسلم إذا عاشر يغتوها في أغلب الإخوة يجعل زنافق، يجعل رجل زمعة، يجعل حجامة، يجعل القرطني مردي أبو داود إمامي ابن خزيمة نصرية الكردية برام شغل بان رحمة إخوة الله الضعيبي ابو داوود ضعيبي كرديو ابو ضعيبي لالايا المفردات الحديث اربع لفظ العدد يؤنث مع المذكر فيقال اربعه رجال تمني الا عماني لا سي يجد رجل واحد امراه واحده لكان لا يولدوا هؤلاء متشابهين ما لم نستهتانوا لجد ثلاثه اربعه رجال رجال بمعنى اسم رجل كاداء ويذكر مع المؤنث أربعة نساء زق... مؤنثة اربع نساء نساء لو يتعمد قلنا، وذلك من ثلاثة إلى التسعة، وكذلك عشرة إنهم ترقد، دش جلاته، أحد عشرة، اثنين عشرة الحجامة بكسر الحاي حرف الحجام وهي امتصاص الدم بالمحجام. حجامات على لكوا، ورجستنيخين يجلو مكانه. أنا جوز أجه عن زور وكان لا اوصيني اوصيني اوكيا الدرسينيا الدرس هذا كان سي الدرس دي له دايا اللي هو او على يعني شو عادي يعني لا رجعوا باباته يعني السينيا كان قديما يقوم مجالس المصورات وذاك منهم لما جاء الدكتور كان زوري ناخذ أو او رجعنا iyi bir saat iyi bir senaryo yazattık lorus al gere de zikire de gine dedi be geriye ne var ki yani de kasya gine zorunlu pensi dedi yani bir şey yok dazi der dedi gine der milyarlarca geçiyor sana tamam hadi bugün sen alalım gel işte canım ya az o ya masbuajı verdi be para ne çok aliy euro gibi kanaj tut bak oylandım şey لا سد أغنى ما أدش نخشى ما أدش نخشى أوه لكانت هم ذاك السنة بخوي لبشتامي ليه كورنا شاشيبا معنى فرق بينك هو أو خيني عادي لو تیاوزیادر پیش پیش برای هیچ شوالزگمی دیگر استارگمی دیگر که او استانده استانده مال اون یه عیسیامه لب او افتاد نه یه بلکه از من او به شوالزش یه مانگانا دلیپ که بلام بووندش بی کافی نیه که او او استاری خود کاتن طبعا پری عیسیامش هم دگ نهیا لک دیکرایتیه بلام احمد رضای خواهی سری روشش که ابراهیم بن کت عیسیامی لب او کل باري له، والله يغمبر أو عندك جاي. ودي لو جاي. أو عندك في اسم إحدى جامعين أبوه، بس ما رأي أحد سكت يا حمبارم ديسي سلام عندك باري ما كان كان خوي نسخ طبعاً مسألة الحجمة لما ترد شوي شتى وا نهالي هذي سلعة لو إيش كانتك مراجعين أبو زوري عندك أو عندك او الحجم والمحجوب هون هو يعني إيش يعني دلوش تطلع روجيد ناش تاني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 لا مش فارقه جيري خاويه كبير خاويه كده لا مش قاول كده هذا دقيق اوكرت طب انا حاجه صغيره بس خالص مالها طيب واخد واحد لا من ما ما يؤخذ من الحديد يدل الحديث على مشروعية الاقتسال هذه الأمور الأربعة الاخيره ضرسه انسان خوي مشاله صار حالته الجنابه او اجته واجب إجماعا خوش الجوده واظبه ونصوصه ذلك بالقران ومصريحه السنه كما تقدم بعضه فاضل اصلا كده ب. غسل يوم الجمعه مستحب سنة مستحب عند جمهور العلماء واوجبوا بعضهم هذا قال واجب لكليات وسات ذكر خلافه ان شاء الله لوقت زي خوي ما تسلكين من يرى الوجوب وانا كذلك وازمة لو فالودي المخالي المسلم كواليد الموه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اذا كنت انا محتلين هنا اذا انكم اذا محتلين ايش اوانا كنت له تلهدوا انا كذلك كذلك محتلين دلقص ببالغة ببالغة اه انت ببالغة او اي هانت اقول ان انا محتلين الا او ايكا تشعي احتلام الله لا تسمعي يعني الوزكالي بيه ولا بيه مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نفسها نقسكيه هايلا علماء كان نفسها مرحبا اولا كواقصة ايه باع لغدي لايه قاعدة كل امر للوجوب بقاعدها حتى ياتيقلية تنصيقها عن الوجوب الى اخير ذيب الغسل من الحجامة ولكن سند عيشه وليس الحليب لهذا الحديث هذا الذي ليس فيه إلا فعله صلى الله عليه وسلم وقيل مباح ودليل هذا حديث هو ان النبي صلى الحليب ولم ان يجعل هذا الحليب هو هو ان يجعل هذا الرياد يقلديه دار الغسل من تغسيل الميت لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا قال يا غتاسيل حدثنا الإمام أحمد بن المديري رواه الدار يقلديه هات أنزعيفا بلغ دبت عثمان بغيره فقد قال الإمام أحمد بن المديني كوجي الشيخ مخالنا لا صرح في هذا الباب شيء وقال ذا بلا على وذي حديثا وحديث الباء ضعيف كما تقدم بأنذار الحديث على ما هو حديث عند جعل ما كان تصحيحا كذابا من التوابتين يعني بوجه حسن وغيره في الحديث دليل على القاعدة أصولية إن دليل المقارنة ليس صحيحا قائلك ما ندرز هتبلج مقارنة بيا بقينا جلست لي شرني راضي فإن الحديث جمع ما بينه وواجب إجماعا زن يوانيك إنك وهو غسل من الجنابة أو يك وما ليس بيواجب اجماعا أو هذا الشكل يوازبنها وهو الغسل من الحجامة فهذا استفريق في نص واحد دليل ضعفي دلالة المقارنة لأ المقارنة بين يكتبه ناقل سبحانك الله وفي حمدك سبحانك لا إله إلا أنت نستقبلك ونزولك وراء بالأوال الحمد لله رب العالمين